ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرج نحية تلبسونها وتستخرج نحية تلبسونها وترلف الكفيه موخر لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون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 فأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتطد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير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 إنه عليم بلاس الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقدار ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا